السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا صوت واضح إذا تحب تتكلم المايك مايك مفتوح يا فهدطيب نستنى شوية كمان دقيقة تين ثلاثة يمكن أحد يجي لأنه لا أحد موجود معاك الآن نستمع دقيقتين أو ثلاثة قوم بسوي لك شاهي و شاهي اخضر بنعناع و اضبطه عشان يحضر الجلسة و انت فائد إن شاء الله كمان كده دقيقتين و إن شاء الله أو على ثلاثة و نبدأ ساعة ثلاثة و نبدأ طيب أظن نبدأ يا فهد موجود. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى حناخذ مسألتين والمسألتين سهلة المسألة الأولى زكاة الحد. المسألة الثانية اشتراط الولي في النكاح نبدأ المسألة الأولى زكاة الحلي في صفحة 127 صفحة 127 أعطي لك هنا مقدمة في الأول يقول لك التفق الفقهاء على أن المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة وأيضاً أجمع العلماء على أن الرجل يحرم عليه أن يتحلى بالذهب والفضة أيضاً اتفق الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تتحلى ب... وتتزيل بأي شيء آخر غير الذهب الفضة كالأحجار الكريمة أو اللؤلؤ أو الماس أو غيره من مما تتزين به المرأة. وطبعا المقصود أن تكون أشياء حلال وغير نجسة إلى آخره. ثم اختلفوا هل يجب على المرأة أن تزكي عن حلي الذهب والفضة؟ أم لا؟ بالنسبة للحلي المصموع من غير الذهب والفضة كالأبلاتين أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة أو غيرها أو اللؤلؤ فهذه كلها ليس فيها زفا سنقول مرة تانية ما تتزين به المرأة من اللؤلؤ والمرجان والأحجار الكريمة والألماس والأبلاتين وغيرها من الزينة فليس فيه زكاة اتفاق العلماء أما ما تتزين به من الذهب والفضة فهنا اختلف العلماء منهم قال تجب عليها الزكاة في الحلي المصموع من الذهب والفضة والعلماء الآخرون قالوا لا يجب عليها الزكاة فيما تتحلى به من ذهب أو فضة طيب بالنسبه للرجل اذا الرجل يتحلى بالذهب والفضة يعني مثلا لابس خاتم من ذهب او سلسلة ذهب الى اخره بعض الرجال اليوم او بعض الشباب اليوم للأسف يعني تقليد للغرب وتقليد للمغنيين والفنانين للأسف تلاقي يلبس لك سلسلة ذهب فهل عليه زكاه هنا اتفق الفقهاء قالوا ان ما يتحلى به من حرام فيجب عليه الزكاة عقوبة لهم فهذا الرجل او هذا الشاب الذي يتحلى بالذهب والفضة تجب عليه الزكاة قولا واحدا لكن الخلاف قلنا في المرأة ليش؟ ان المرأة من حدها انها تتحلى بالذهب والفضة طيب، هو سبب خلافهم ؟ أعطا برضه بردهم السبب الخلاف في صفحة 127 فقال لك من سبب خلافهم حاجتين الأمر الأول هل الذهب والفضة اللي بتتحلى بها المرأة هل يعتبر هو ثمن للأشياء ولا يعتبر كغيرها من العروض التي تستخدم للإقتناء الشخصي فالعلماء الذين قالوا أن ما تتحل به المرأة من ذهب أو صده يعتبر ثمنا يعني له ثمنية وثمن للأشياء ففيه زكا أما الذين قالوا أن ما تتحل به المرأة من ذهب أو صده يعتبر كغيره من المقتنيات يعني كأنها بتقتني مثلا أحجار كريمة أو تقتني ساعة أو تقتني ملابس كأنها بتقتني أي شيء مما يقتنى فليس فيه زكاة السبب الثاني في اختلافهم هو التعارض الظاهر في مفهوم النصوص الواردة في الزكاة فبعض النصوص يفهم منها وجوب زكاة الحلي وبعض النصوص يفهم منها عدم وجوب زكاة الحلد فهذا هو السبب الثاني من أسباب اختلافهم وهو التعارض الظاهري بين مفهوم الأدلة منهم فهم أنها تجب فيها الزكاة ومنهم فهم لا تجب فيها الزكاة طيب نشوف الحين الأدلة حقتهم في صفحة 128 أولاً أدلت القائلين بعدم وجوب الذكاء. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء اتصدقنا ولو من حلي كنا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحريم يا نساء اتصدقوا يعني من الأعمال الصالحة اتصدقنا حتى ولو من الحلي. فهنا العلماء قالوا وجه الاستدلال من الحديث وجه الاستدلال تصدقنا المقصود بكلمة تصدقنا اللي هي الصدقة التطوعية وليست الزكاء فهنا نبي عليه الصلاة والسلام يدعوهن للصدقة التطوعية وليس يدعوهن للزكاء الواجبة فسير يحمل الحديث على أن المقصود بالصدق هنا تصدقنا اللي هي الصدقة التطوعية يعني تطوعنا ولو بشيء من الحلي الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الحلي زكاة الحديث الثالث طيب خلينا خلينا أدي لك الحديث ولا ما هي مشكلة نكمل مع, الكتاب. نكمل مع الكتاب الحديث الثالث أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تزكي عن حلي بنات أخيها يعني كانت أمنا عائشة رضي الله عنها كانت هي المسؤولة عن أموال بنات أخيها لأن أخوها مات فكانت هي رضي الله عنها هي أولية أمرهم المسؤولة عن فلوسهم إلى آخرين فكانت ما تخرج الزكاة عن زكات بنات أخيها وطبعا من عاشد أضل عنه فعتبر من فقهاء الصحابة ورغي أيضا أن عبد الله بن عمر كان ما يزكي عن حلي بناته ولا جواريهم، وطبعا عبد الله بن عمر كان معروف عنه التشدد في الدين فكان يتشدد في التطوعات والنوافل والأوامر فمن باب اولى الزكاة فاذا كان عبد الله بن عمر ما بخرج الزكاة عن بناته ولا عن جواريه لزكاة الحلين وهو المعروف بالتشدد في الدين فمعنى ذلك انه لا تجب زكاة الحلين استدلوا بعدين من المعقول المعقول يعني المقصود به الاجتهاد أول شيء قالوا أن الزكاة لما تجب في تجب الأموال النمائية الأموال الاستثمارية يعني الأموال التي فيها صفة النماء مثل الزروع اللي فيها نماء مثل الماشية لأن الماشية تتكاثر وتخلف في نماء المقود الذهب الفضة إذا كان فيها نماء أما حلية المرأة يعني أيضا يقول لك هو مركون في الدولاب ما بتلبس المر خصوصا الأيام هذه الحريم صاروا ما يلبسون الذهب إلا إذا راحت أفراح ولا راحت حفلة أو غيره وقتها تلبس الذهب وطول الوقت الذهب مركون في الدولاب فمع الكلمة هذا الذهب ما هو مال نامي إنما هو مال ثابت فليس فيه ذكاء استدل أيضا بالمعقول بالاجتهاد أن الحلي الذهب والفضل يقاس على ما تستعمله المرأة في حياتها مثل الجواهر مثل الملابس يعني زي زي غير من ممتلكات ومقتنيات المرأة وبالتالي بما أنه ليس على الجواهر زكاة وليس على ملابسها زكاة ولا غير زكاة فأيضا مما تملكه الذهب والفضل فليس عليه زكاة عليكم السلام وبركاته يا تركيا اهلا وسهلا احنا بدأنا في مسألة زكاة الحلي يا تركي. وصلنا صفحة 130 ثانيا قدلت القائلين بوجوب الزكاة في الحلي ابتدل القائلون بوجوب الزكاة في الحلي بعموم المقصوص من القرآن والسنة التي توجب الزكاة، فيقول لكن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالزكاة في القرآن وفي السنة ولم يفرق إذا كانت هذه الزكاة هذه الزكاة حلي أم ليست حلي، فالزكاة واجبة على الذهب والفضة. سواء كانت حلي ولا ما هي حلي ليش؟ نبي ربنا سبحانه ما فرق في القرآن في هذا الشيء. استدل بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. <تصفيق> وضح الاستدلال. استدل بعموم النصوص الشرعية التي توجب الزكاة. في الذهب والفضة وأيضا عموم النصوص الشرعية التي تحرم وتبين عقوبة الذي يكنز الذهب والفضة ولم تسرق إذا كانت هذه الذهب والفضة تستخدم كثمن ونماء واستثمار أم أنها تستخدم كحلي استدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء جأته امرأتان وفي يدهم سواران من ذهب يعني كانوا يلبسين إسوار من ذهب فنبي عليه الصلاة والسلام سألهم هل بتزكو على هذه الاساور من الذهب؟ فقالوا لا هذه الحرمتان لا ما بنزك عليها فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتحباني أن يسوي الله بسوارين من نار؟ فدل ذلك على وجوب الزكاة حتى تمان بقية الحديث فقال لهما فأديا زكاته مثل الحديث الثاني الذي استدل به القائلون بوجوب زكاة الحلي أن امرأتين جاءتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يدهما أسامر من ذهب فراح النبي سألهم هل بتخرج الزكاة عليها فقالوا لا ما بنزكي فلاحظا لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحبوا أن يوم القيامة يصير هذول الإسورتين هذه الأساور من نار يوم القيامة فطبعا حرمتين قالوا لا أما نرضى فقال لهم عليه الصلاة والسلام أدي يا زكاته الدليل الثالث أن نبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها وفي يدها فتخات من ورقة يعني خواتم من ورق، اللي اللي هو الخاتم الكبير، فاسف، فبيقول لها هل بتذكي يا عاشة؟ قال لا، معلش أسف. الأول سأل إيش؟ قال إيش هذا يا عاشة؟ قال لا، له رضي الله عنه، يعني صنعته لك عشش، يعني تعرف الحريم يحبوا يزينوا لأزواجههم إلى فقالت له صنعته لك يا رسول الله يعني تبغى تتزين بها قدام النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أتأدين زكاةهن؟ قالت لا فقال هو حسبك من النار فما فبما أن عليه عقوبة فدل ذلك على أنه يجب الزكاة وعدم إخراج الزكاة يحل العقوبة. استدل أيضا بأدلة أخرى. أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري مر من قبلك من نساء المسلمين أي صدقنا من حليهن ومن المعقول يعني من الاجتهاد أن الحلي من الذهب والفضة ما لنا من يعني يبغى لك الذهب والفضة أصله النماء. فما فرق إذا كان حلي ولا ما كان حلي فسير يجب فيه الزكاة طيب نأتي الآن للمناقشة مناقشة أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة أول دليل اشتدلوا به هو الحديث يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكنا فأجاب عنه الحنفية بأنه لا يدل على عدم وجوب الزكاة ليش لأن المقصود بالصدق هنا اللي هي الزكاة الواجبة فيجب عليهن على النساء إخراج الزكاة ويجب عليهم أيضا إخراج الزكاة من الحلين فسيتصدق ما يعني تذكينا أخرجنا الزكاة الواجبة ولو حتى على زكاة الحلين هنا ولو من خلي كنا يعني حتى ولو على زكاة الحلي ومن الذهب الزهف الفضل للتأكيد عليها لكن الجمهور رد عليهم قالوا لا لا من قال ان المقصود بهنا تصدقنا اللي هي الزكاة الواجبة المقصود بها اللي هي الزكاة التطوعية و روح احاديث اخرى توضح ان المقصود من هنا تصدقنا يعني اخرجنا الصدقة التطوعية وليس الزكاة طيب الأحناف ردوا على الجمهور قالوا طيب ماشي الحديث حقكم ليس في الحلي زكاء حديث ضعيف لأن في أبو أيوب وهو مجهول فردوا عليهم الجمهور قالوا لا ما هو مجهول إنما وثقه أبو زرعة وقال هو ليس به بس لكن رد عليهم مرتان قالوا ما هو حديث صحيح صحيح لنا فيه إبراهيم بن أيوب وهو ضعيف فالجمهور قالوا له طيب خلاص ضعيف ضعيف مو مشكلة جم هنا الأحناف مسقولهم الحديث الآخر اللي هو حديث عائش رضي الله عنها إنها كانت ولية أمر بنات أخيها وكثير اللي بتخرج جزكاء فكانت ما تخرج الزكاة على الذهب الصبغ فقالوا لهم إنه هذا الحديث الاحناف قالوا ماش كلامكم من الحديث الصحيح لكن انه عائشة رضي الله عنها ليش ما كانت بتخرج الزكاة لأنه الذهب حد بنات اخيها كان ذهب قليل ولم يبلغ النصاب فعشان كده ما بتخرج الزكاة عليها وكمان لأن عائشة رضي الله عنها كانت لا ترى إخراج الزكاة من مال اليتيم. نسي نقول مرة ثانية بالنسبة للحديث اللي هو أن عائشة رضي الله عنها كانت ما تخرج الزكاة عن بنات أخيها الأحناف اللي هم قالوا بوجوب الزكاة قالوا طيب الحديث هذا صحيح صح كلامكم لكن يعترض عليه بإعترابين. الاعتراض الأول إنه الذهب حق بنات أخيها كان ذهب قليل ما بلغ النصاب. وكمان إنه رضي الله عنها ما كانت ترى وجوب الزكاة في مال اليتيم الجمهور رضوا عليهم قالوا لهم لا حتى ولو كانت ذهب حق بنات أخيها ذهب قليل لكنها كانت بتخرج الزكاة أموالهن والزكاة الأموال والمعروف إن الواحد لما يخرج زكاة المال أن يضم كل الأموال اللي معه من عروض تجارة من ذهب من صدى من مال من كذا إلى آخرين فلو كان حتى ولو كان الذهب حقهم دليل لكانت ضمته إلى المال مالهم وضمتهم مع بعض فيسير معاك أنها أخرجت زكاة المال وأخرجت زكاة الحلي لكنها ما فعلت ذلك وكانت تزكي فقط على أموالهم فدلَى أن زكاة الحولي ليس بواجب. أما حكاية النعائش رضي الله عنها ما كانت ترى وجوب الزكاة في مال اليتيم، فهذا غير صحيح. فالصحيح عن أم نعائش رضي الله عنها أنها كانت ترى وجوب الزكاة حتى ولو في مال اليتيم. طيب اللي بعده؟ أما أسر ابن عمر. عبد الله بن عمر قلنا عبد الله ابن عمر كان معروف عنه التشدد بالتمسك بالدين ومع ذلك ما كان يخرج ذكاء عن حلي بناته ولا جواري فهنا الاحناف قالوا إنه ابن عمر ما كان يخرج ذكاء على الجوار لأن الجارية مملوكة والعبد او المامل ليس عليه ذكاء فرضوا عليهم الجمهور طيب بناتهم ليش ما كان بيخرج ذكاء عن بناته فدل على انه لا تجب الزكاة في الحلي المهم الرد من هنا ورد من هنا الى آخرين. نشوف مناقشة ادلة القائلين بوجوب الزكاة الحين جاء دور الجمهور بيرد ادلة الاحناف الاحناف استدلوا بعموم الادلة التي توجب الزكاة رد عليهم الجمهور قالوا صحيح كلامكم انها هذه الآيات والأحاديث العامة إلا أنها خصصت بالأحاديث التي لا توجب زكاة الحليم يقول مرة ثانية الجمهور بيقول للأحناف صح كلامكم إنه هذه الآيات والأحاديث عامة لكن العموم قد خصص بالأحاديث الأخرى التي تنفي زكاة الحليم وأما قولكم الكنز يكنزون الذهب والفضة فالكنز عادة في اللغة العربية يطلق على كنز النقود وليس كنز الذهب والفضة وأيضا إنه ربنا قال في الآية ينفقونها لأن الذي ينفق هو النقود وليس الذهب والفضة لأنه الواحد ما يروح الشارع في السوق يصرف وينفق الذهب والفضل لأن الواحد دائما ينفق النقود والأموال فإذا المقصود بالآية يكنزون الذهب والفضل عن المقصود بها النقود النقود الذهبية والنقود الفضية لأنها هي التي تنفق وليست السبائك الذهبية أو الفضية واستدلوا بحديث الرقة على وجوب الزكاة في الحول غير صحيح لأن الرقة تطلق على الدراهم الفضية المضروبة على شكل نقود إلا وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع العشر آه طيب آه لحظة يا تركي خلينا نغلب الدرس بعد ان شاء الله نبدأ في الأسئلة تمام فهنا بيرض على الحديث اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر الرقة قالوا هي الأوراق الفضية أو النقود الفضية المضروبة التي تستخدم كنقد وليست كحولي فيسير الحديث لا يوجد الاستدلال به حديث المرأتين اللي هما جاءت امرأتان النبي عليه الصلاة والسلام في يدهما السوارين الاخري حديث ضعفه ابن حزم وغيره لكن الاحناف رب عليهم قالوا لا هو مروي أيضا من طريق آخر صحيح هذا الطريق ضعيف لكن روية من طريق آخر عن النساء وابي داود وغيرهم بطريق صحيح فلا يجوز الاستدلال بهم فرد عليهم الجمهور قالوا أن هذا الحديث كان في الأول لما كان يحرم على النساء التحلي بالذهب والفضة يعني يقول لك في أول الأمر في أول الإسلام كان يحرم على النساء التحلي بالذهب والفضة ثم نسخ هذا الحكم وأيضا يحمل الحديث على الإسراف في التحلي بالذهب والفضة فوق العادة يعني إذا واحد لا سئس وراء سورتين ما هي مشكلة لكن يقول لك أن هذا الحديث يحمل على أن تلك المرأتين كانوا لابسين ذهب كثير وذهب سقيل فمعنى كده اختلف الوضع فأصبح غير مألوف وغير يعني ما هو من عادة النساء التحلي بمثل هذا الشيء وبرضه حمل الحديث على العارية فيصير المقصود بزكاة الحلي المقصود بها الإعارة يعني هنا الجمهور حملوا المقصود بزكات الحلي أو الزكاة المذكورة في الأحاديث المذكورة بالحلي قالوا المقصود بزكاة الحلي هو الإعارة، يعني مثلًا المرأة تسلف أختها الإسورة، طقم الذهب أو تسلف جارتها، تسلف صحبتها أو قريباتها، فين التسليف إن المرأة لما تسلف حليها لغيرها من النساء، فهذا هو زكاة الحلي وليس المقصود من زكاة الحلي مثل زكاة الذهب الخضبة اللي هي اثنين المية. طيب هنا أدى لك سهل الكلام يقروا بديهية الكلام إيش الدليل وإيش الرد عليه الرأي الراجح ما هو الرأي الراجح هنا المؤلف برجح قول الجمهور الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في حلي في حليه ذهب والفضة لا تن مرة ثانية المؤلف يرجح قول الجمهور لكن يضيف عليه أيضا شروط فالجمهور قالوا بعدم وجوب ذكاة الحلي والذهب في الذهب والفضة واشترط الشروط عليها ثلاثة شروط أن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة مباحا أما إذا لبست حليا محرما فتجب عليها الذكاء كما إذا تقلدت المرأة سيفا من ذهب أو فضة أو تزينت بحلي على شكل تماثيل خصوصاً مثل العصر الحاضر للأسف مثل لما تروح السوق وتشوف الميداليات الذهب أو التعليقات الذهب حان يكون على شكل صنم أو إذا السافر مثل للخارج تلاقي على شكل صنم مثلا صنم بوزة أو على شكل صليب إلى آخره فإذا المرأة المسلمة للأسف اشترت وتحلت بمثل هذا ال من الذهب والفضة على الشيطة الاصلام والتماثيل او صليبه وغيره فيجب عليها الزكاة كعقوبة لها اثنين الشرط الثاني ان المرأة لما تشتري الذهب يعني لما تروح تشتري أسابر وغوايش وخواتم وحلقان الاخره انها تضع في نيتها انه للتحلي والزينة وليس للادخار والتوفير تمام هذا الشرط مهم ان المرأة لما تروح محل الذهب وتشتري ذهب أو تشتري فضة تضع في نيتها في قلبها تضع في نيتها إنها بتشتري عشان التحلي والزينة اما إذا وضعت في نيتها عشان الادخار وزي ما القرش الأبيض في اليوم الاسود والتنام الكثير هذا حظهم فإذا وضعت المرأة في نيتها أنها تشتري هذا الذهب أو الفضة للادخار وللتوفير، هذه الحالة يجب عليها الذكاء ثلاثة الشرط الثالث أن يكون الذهب والفضة في حدود المعقول وفي حدود ما تعارف عليه الناس أما إذا بلغ درجة الإسراف والتبذير والمباها وال الخيالاء والكبرياء كده قدام صحباتها وقدام الناس وتلبس ذهب في رأسها وفي رجبتها وفي يدها كأنها لابسة ذهب او حتى احيانا الناس يقول لك سووا فستين بخيوط الذهب او حزام ذهب هذه الاشياء كلها عليها فكام فاذا كان التحلي بالذهب والفضة في حدود المعقول في حدود العرف الذي تعارف عليه الناس يعني مقصود به تعارف عليه النساء فليس عليها ذكا أما إذا كانت المرأة تتزين بالذهب والفضة إلى درجة الخيالاء والإسراف والتبذير هذه الحالة تجب عليها الزكاء والله أعلم طيب نشوف سؤالك يا تركي هل يجوز لنا ان نخرج زكاة الحلية حسب الظروف ايش يعني قصدك حسب الظروف يعني اذا كان دكتور موجود معايا سيولة خرجت زكاة ما في اعتبار ان المسألة فيها خلاف لا لا يعني عندنا ما, ما خيفرك عندك فلوس او ما عندك فلوس تمام لانك اذا تبغى تاخد الخروج من الخلاف ومعنى كنا لازم كل سنة تخرج سواء عندك فلوس وقتها او ما عندك فلوس حط الطب انك تستدين او تستلف او انك تبيع شوية ذهب عشان تخرج منه الزكاة فالمسألة ما هي مسألة حسب الظروف تمام؟ فانت اذا اقتنعت باقوال العلماء الذين قالوا ليس عليها زكاة خلاص ما ما عليه زكاة سواء الحمد لله في سيولة ولا ما فيش سيولة أما إذا اقتنعت بكلام العلماء الذين قالوا بوجوب، فمعنى كده لازم تخارج الذكاء، سواء كان عندك سيولة مالية أو ما عندك سيولة مالية، واضح؟ وليس لها علاقة بحسب الظروف. وذا يعني بصراحة يعني الشروط اللي قالها المؤلف هي شروط فعلا شروط منطقية وأيضًا مستخلصة من أقوال العلماء. يعني لو ترجع لكتب الفقه الكبيرة المغني والمحلة والمجموع وغيرهم ستجد فيها مثل هذا الكلام الذي قاله المؤلف لانه اذا كان الذهب كثير بلغ الحد يعني اسراف وتبذير هذا مشهر الزينة ولا ايش رايك يعني من اسمه على بعض يلبسوا لك حزام من ذهب يعني هل هذه الزينة هذه مظهرة تبغى كده تظهر قدام الناس يعني والله انا عندي فلوس انا عندي ذهب بس يصير تحلي انه صار فيه خيالا لا تصرف فيه احرام أو, او واحدة مثلا تشتري لك يعني تعليقه على شكل صليب ولا على شكل صنم ولا الاشياء المحرمة هذه هذا ما صار زينه صارت معصيه فشنقول لك خلاص اقاما ليك تتزكي عليه طيب آه هذا تقريبا أهم الكلام في مسألك زكاة الحليل في أحد عنده سؤال أو تعليق يا شباب يا تركي أو فهد تركي فهد في أحد عنده سؤال عشان نبدأ المسألة اللي بعدها طيب الحمد لله تحبوا نبدأ على طول ولا كده تريحوا لكم دليل ودجيجتين أبو تريح دقيقة دقيقتان دقيقتين ولا تريح أنت حسب ما تشوف نعم لا بالنسبة لي ما هي مشكلة أنا ممكن أحطي التربو وأشتغل وأغلب لزم المنهج كله بالكامل طيب خلاص نستمر طيب طيب هاي بسم الله الرحمن المثألة الثانية اشتراط الولي في النكاح في صحة صحة صحة صفحة, صفحة, صفحه مية وثلاثه وثمانين صفحه مائه وثلاثه وثمانون صفحه <تصفيق> طيب هذه المسألة سهلة جدا يعني يدوم يمكن ربع ساعة ولا عشرين دقيقة ونخلص منها الولي طبعا الولد المقصود به الذي يلي المرأة في النكاح اللي هو أبوها أو جدها أو أخوه الكبير حسب طبعا ما درسنا في الأحوال الشخصية رقم واحد. اللي هو ترتيب الأولياء الولي بغض النظر المهم هل يجوز بالمرأة أن تزوج نفسها بدون الولي يعني كفاية انها تقول للرجال زوجتك نفسي والثاني يقول لك قبل طبعا هنا مع وجود الشهود إلى آخرهم تمام لكن فقط عدم وجود الولي هل يجوز النكايح ولا منجوز؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة وطبعا جمهور العلماء بل يعني ممكن نقول اغلب العلماء اشترقوا وجوب الوليد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة لا تزوج نفسها بنفسها ولا بد أن يتولى ذلك وليها وقال به طبعا جمهور السلف والخلف، حتى ابن المنذر قال لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وقال به جميع الصحابة حسب كلام ابن المنذر وأغلب العلماء الشافعية والحنابلة والمالكية وابن حزم وفلان وفلان يعني تقريبا زي ما تقول 90% من العلماء اشترطوا الوليد نشوف الأدلة صفحة 186 صفحة 186 الدليل الأول وهو أدلة القائلين بوجوب البلد الدليل الأول قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وجه الاستدلال أن الولاية من القوامة المنصوص عليها. عندما ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء ما المقصود بالقوامة؟ المقصود بها المسؤولية يعني رجالهم هم المسؤولين عن النساء النفق الرعاية الحفظ الكذا, الكذا. ومنها الولاية استدلوا بالنصوص الامرة للرجال بتزويج النساء مثل قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم هنا أنكحوا فعل الأمر أنكح موجه إلى من إلى الرجال ولا إلى الحريم طبعا إلى الرجال لهم الأولياء وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا لا تنكحوا المشركين الخطاب للأولياء يعني لا تنكحوا بناتكم أو مولياتكم للمشركين من الأدلة رقم ثلاثة استدل بقوله تعالى فنكحوهن بإذن أهلهن إذن أهلهن يعني المقصود به إذن ولي أمرهن فسننكح النساء بإذن ولي أمرهن استدلوا أيضا بقوله تعالى وإذا طلقت من نساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن هنا لا تعضلوهن الخطاب إلى من؟ الخطاب إلى الأولياء يعني إذا بنتك أو أختك أو موليتك طلدها زوجها ويبغوا يرجعوا لبعض مرة ثانية فهنا ربنا بيقول الأولية لا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن إنها ترجع لزوجها مرة ثانية. طيب. <تصفيق> من السنة استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولين طبعا الحديث واضح وصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفي النكاح الذي ليس فيه ولي. لا نكاح إلا بولين وهو أيضا بمعنى أنه لا يجوز أن يتم النكاح إلا بولين في روايات أخرى أيما امرأة نكحت بغير إذن وال واليجها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما حل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له يعني, يعني فالحديث هذا واضح جدا إنه أي امرأة تتزوج بدون ولي وتزوج نفسها بنفسها فالنبي عليه الصلاة والسلام كرر ثلاثة مرات نكاحها باطل نكاحها باطل نكاحها باطل فطبعا هذا دليل واضح على اشترات الولي وكان الصحابة رضي الله عنهم يشددون في أمر الولي حتى علي رضي عن علي رضي الله عنه إنه كان يضرب فيهم يعني معروف انه عمر رضي الله عنه كان هو الشديد اللي يضرب الناس طبعا يضربهم بحق مشكلة ضرمة عادي وما هو مروي عن علي رضي الله عنه انه كان شديد مثل عمر لكن مع ذلك كان علي رضي الله عنه شديد في هذا الامر ويضرب عليه من يتزوج امرأة بدون وليها نشوف حين أدلة القول الآخر إنهم الأحناف وخلي بالك ترى مو كل الحنفية قالوا بجواز زواج المرأة بدون ولي إنما هو قول عند الحنفية استدلوا بقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن هنا استدلوا بكلمة ينكحنا تمام ينكحنا هنا بصيغة, بصيغة المؤنث، فالمقصود بها المرأة انها تنكح نفسها والنهي نهي الاولياء عن يمنع المرأة انها تزوج نفسها اذا تبغى ترجع لزوجها، فخلي بالك هنا هذه الآية نفس الآية الواحدة هذه استدل بها القائلون بوجوب الولي من كلمة لا تعضلوهن لأن الخطاب موجه للأولياء إنهم ما يعضلوا أختهم أو بنتهم المطلقة إذا تبغى ترجع مرة ثانية لزوجها. الأحناف استدلوا بنفس الآية لكن من كلمة ينكحنا فمعنى كده انه ربنا سبحانه وتعالى نسب الزواج الى المرأة واقر إن المرأة تقوم بنفسها بعقد النكاح ان المرأة تقدر تزوج نفسها من قول تعالى ينكحنا ازواجهن يعني المرأة المطلقة يجوز لها انها تزوج نفسها مرة ثانية من زوجها الأول التي طلقها بدون إذن وليها <تصفيق> استدل الحنفية أيضا قالوا أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول لا نكاح إلا بولي ونكاحها باطل إلى آخره قالون هذه الأحاديث كلها ضعيفة إن الأحاديث التي اشترطت الولي كلها أحاديث ضعيفة لكن يرد عليهم أن القول بتضعيفة هو الكلام الضعيف الكلام غلط من فين بتقول إن أحاديث ضعيفة ما هي أحاديث ضعيفة إنما هي أحاديث صحيحة وبجمع طرقها مع بعضها البعض فتقوي بعضها البعض وبالتالي تعتبر أحاديث صحيحا استدل أيضا الأحناف بقول عمر رضي الله عنه من الأدلة التي استدل بها الأحناف قول عمر رضي الله عنه لا يصش لإمرأة أن أن تنكح إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. يبغى يقولك إيش؟ يبغى يقولك إنه هون هنا هنا عمر رضي الله عنه قال إنما تنتحمر إلا بثلاث أشياء إما ولي أمرها وافد أو ذي الرأي من أهلها أخوها عمها. يعني ما يكون ولي أمره في هذه المرحلة. ذي الرأي من أهلها أو السلطان، فكيف استدلوا بهالالأسر؟ قالوا إن الولي ما هو شرط. لو كان ولي المرأة شرط، ما كان عمر يقول إنه ممكن يزوجها ذي الرأي من أهلها أو إنه يزوجها السلطان. فلو كان الولي هو الواجب، لكان خلاص لا ينتخِذ المرأة إلا ولي أمراء، لا ينتخاه إلا ولي أمراء. لكن لما قال إنه ممكن زيء الرأي من أهلها أو ممكن السلطان فدل على أن الولي ليس بشرط وقول للنبي عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها استدل الأحناف أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها. يعني الأيم اللي هي المرأة المطلقة أو الأرملة ممكن انها تتزوج نفسها بنفسها وما تحتاج لولي أمرها. وقوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأزن في نفسها وإذنها صماتها. يعني حتى برضو البكر النبي عليه الصلاة والسلام قال تستأزن. يعني ما قال إنه واجب ولازم أو مو على كيفها وعلى كيف ولي أمرها فهنا بما أن المرأة رأيها معتبر في النكاح فمو لازم ولي أمرها لأنه هو لأنه هي الأساس لأن حتى لو كان ولي أمرها زوجها وهي ما هي موافقة ما هي راضية سواء كانت بكر أو كانت سيب واشتكت للقاضي فالقاضي حيفسخ النكاح بينهما فبما ان الرضا المرأة معتبر ورأيها معتبر في النكاح فمعنى كده ولي الأمر الامر ما هو واجب انما هو منذوب طيب هنا الاحناف بيقول لك ان الولي الامر هو للندب وللاستحباب ليش؟ خلاص يعني هذا عادة عربية قديمة من ايام زمان من ايام الجاهلية ثم لما جاء الاسلام اقرهم عليها لكن لما اقر الاسلام ولي الامر اقرها كنوع من الاستحباب والندب بيقول لك على اساس المرأة وخصوصا البكر تكون لساحب صغيرة في البيت ما عندها خبرة مع الناس ما عندها خبرة في الحياة ما عندها خبرة مع الرجال وبالتالي تحتاج الى ولي امرها والمفروض طبعا هنا المقصود بولي الأمر اللي هو الصادق الأمين مو زي للأسف زي ما نسمع أنه أولياء الأمور زوج بناتهم كمصلحة شخصية أو مصلحة مالية أو منفعة إلى آخر إلا طبعا هذا كل الأسف أشياء غلط نحن بنتكلم عن الولي في نظر الإسلام اللي هو الولي الذي يرعى فعلا مصلحة ابنته أو أخته أو التي هو ولي عليها فالأحناف نقول مرة ثانية نقول مرة ثانية الإحناف بيقولوا الفكرة من الولي أنها للندب والاستحباب حتى يختار الولي الأصلح لهذه البنت أو لهذه المرأة ولأنه تعارف عليه الناس في المجتمع العربي وبرضه بيقول لك يعني من العاب ان المرأة تزوج نفسها بنفسها يعتبر برضو من العيب اللي هي مخالفة للعادات والتقاليد اللي تعرف عليها العرب إن الحرمة تزوج نفسها بنفسها لكن من ناحية شرعية يقول لك يجوز تمام؟ طيب إيش الرأي الراجح هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي؟ ولا ما يجوز هنا المؤلف للأسف ما رجح بين الرأيين ترك المسألة بدون ترجيح تمام على حال في الاختبار زي ما قلت لك في الاختبار إذا كانت المسألة فيها ترجيح فممكن نسألك عن الرأي الراجح وإش الدليل إذا كانت المسألة ليس فيها ترجيح فطبعا ما حنسألك عن الترجيح طيب ها ايش رايكم من خلال دحين عرض ادلة الفريقين ايش رايكم هل يشترط الولي ولا ما يشترط الولي ايش شباب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن فهد يقول يشترط تورتي اشتريت يلا مني مني زوجي الحمد لله يلا نقول معاهم عشان نسلي يلا الإجماع هي ممكن نقول من الأدلة على اشتراط الغالي نقول واجمع طلاب الفقه المقارن عليها شوف هذه المسألة يعني مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء من ايام زمان فتحقق فيها أو يعني واحد يوصل لغاء الراجح يبغى لك انك ترجع لكتب الفقه وتجلس تجمع كل الادلة اللي استدلوا بينهم وبعدين ترجح بينهم لكن ظاهريا هنا كذا المؤلف هو مين اللي كتب المسألة اللي هو عمر سليمان الأشكر شكله نفس المؤلف يعني ما استطاع انه يرجح بينهم فراحتركها مفتوحة للقارئ والقو... والقارئ يرجح ما يراه عنده الأقوال. طيب هنا عبد الرحمن يقول أنه يعتمد على أمور. إيش هي الأمور اللي يعتمد عليها؟ ظلم البلي. ممكن. طيب إذا كان الولي ظالم وعضل المرأة أو عضل بنته يعني منعها من الزواج فهل تروح تزوج نفسها؟ ولا القاضي زوجها ولا جدها؟ تمام هنا العلماء الذين قالوا بوجوب اشترات الولي قالوا لازم يكون فيه ولي زوجها فإذا أبوها عضلها وكان ظالم وما يبغى فشرعا خلاص تسقط عنه الولاية تمام شرعاً تسقط عنه الولاية وتنتقل الولاية لمن بعده للدرجة الذي بعده فيسير جدها جدها طلع زي أبوها برض مجنول يعني عائلة مجانين فنقول لهم أنتو الاثنين تسقط عنكم الولاية نشوف عمها نشوف خالها نشوف حسب ترتيب الملاية تمام؟ والله طلعت العيلة كلها من اول الاخرها مجانين فسيت روح للقاضي او للعمدة او شوف يعني حسب النظام ومين اللي يكون ولي امرا طيب ايش بصدك يا تركي تشريف وليس تكليف يا تركي ايش تقصد بتشريف وليس تكليف ممكن تفتح المايك وتتكلم اه طيب معليش ليه في الاول ااا في الأول كان بعضكم فاتح الصوت أظن بصوت عالي شوية فعلا تنسل الصوت صوتي صوت واضح؟ كده دفلت صوت ايه, بأ... إيه أنا صوت هيا. تشريف وليس التكليف يعني إذا الولي احترم نفسه عرف حقوق البنتة الولاية الولاية هو بل. يعني استاهر أنه يكون ولي لها عليها و... ويزوجها و هو عضلها وكذا وسوى تصرفات يعني غير لائق فتسحب منه الولاية يعني هذا إنه يعني غير ما غير ما يكون ولي. تمام. ما هذا اللي بنقول يعني العلماء الذين اشترطوا الولاية قالوا إذا كان الولي صالح وأدى دوره بسيف السليم والحمد لله والأمور ماشة كويس خلاص فلازم يكون فيه ولي أما إذا طلع الولي عضلها وظالم ما يبغى الى خليفة تسقط عنه الولاية وتنتقل الى من بعده درجة هنا برد اختلف العلماء عندما تسقط الولاية هل تسقط تلقائيا ولا لازم حكم القاضي يسقط الولاية ثم ينقل الولاية الى من بعده فيها برد خلاف بين العلماء برد حكاية التشريف وليس التكليف هذا ممكن يعني حسب نظر الاحناف يعني الاحناف هم اللي يقولون ان الولي هنا كتشريخ لان حسب العادات والتقاليد العربية انه عيب المرأة تزوج نفسها فلا يكون في نوع من التشريف انه ابوها وجدها يكونوا موجودين وموافقين للاخرين ونحكاك كده المرأة لحالها تزوج نفسها بنفسها تعتبر مخالف للعادات والتقاليد على هذا زي ما قلت لكم وما فيها إذا تبغى أن تترجح فالله يعينك إرجع لكتب الفقه وإقرأ فيها إرجع لكتب برضو آيات الأحكام أحاديث الأحكام وممكن سبحان الله إذا ربنا فتح عليك كتبت كامل بعدين مجلسير ودكتوراه ممكن تخليها مسألة من المسائل اللي تدرسها لاحقا طيب آه... اليوم خلاص الحمد لله انتهينا من درس اليوم مسألة زكاة الحلي ومسألة اشتراط الولي في النكاح الحمد لله انتهينا منهما لنا مسألة اخيرة ان شاء الله يوم الاربعاء نأخذها وهي حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد او في مجلس واحد آه... فيها شوية كلام ممكن ندي لكم هي اليوم لكن ما في داعي للعجلة. لسه باقينا المحاضرة الجاية وباقي كمان الأسبوع القادم على الحال إذا غلقنا الأربع الجاي خلاص بالنسبة لكم تبوا تحضروا بقية الأسبوع الجاي الله يحييكم ما تبوا تحضروا ما هي مشكلة لما حيكون في شيء جديد طيب شكرا يا تركي ويا عبد الرحمن ويا فهد على حضوركم واستماعكم لي الله يوفقكم وَجَزَاكُمُ الله خَيْرَانِ وشد الحيالكم يا شباب ترى شوفوا الـ الـ اكيد تحضر الفائدة بل بالعكس انا بغاكم تحضروا وتسألوا عشان يصير في مناقشة يصير في نشاط لكن اذا بس المدرس هو اللي يتكلم يتكلم يعني سيصير المحاضرة كأنها شوية نايمة لكن لما يكون سؤال منكم سؤال مني سيصير فيها الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا المحاضرة الأخيرة اللي هي الطلاق فيها شوية كلام فأبغاكم تحضروها كويس حتكون المحاضرة على أسلوب المناقشات طيب شكر المرة الثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته